بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحن الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ فَمَن نَبَّأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات من مؤمنات مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذلهم النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها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 رَمَعَ الداخِلِينَ وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتَ فِي الْعَوْلَةِ بَقَالَتْ رَبِّ بَلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَلَدْجِنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَلَدْجِنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَلَدْجِنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ